اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم اتيناكم اتيناكم فحينا نحييكم ولولا الحابه الثمره لما ثمنا عذاريكم ولولا ذاهب الاحمر ما حلات واديكم اتينا كلنا اشواق لأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق لأحباب لنا ورفاق أتينا كلنا أشواق اشواق لاحباب لنا ورفاه اتينا كلنا اشواق لاحباب لنا ورفاه ودمع الفرح في الاحداث ودمع الفرح في الاحداث وقد جننا وقد جننه بوج فاض بالبشري تنا ق من العاصري بجه ظاض بالبشري أتينا ق من العصرري بوج فاض بالبشري أتيناكم من العصري بجه فاض بالبشري ب الشهد نوكم يسري لنشهد وقد نلتم وقد نلتم وقد نلتم امانيكم اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحابه الثمره لما ثمنت علىاريكم ولولا ذاهب الاحمر ما حلات واديكم اتينا نحيي ادينا ونبغى شكر هادينا أتينا, اتينا نحيي ادينا ونبغى شكر هادينا اتينا نحيي ادينا ونبغى شكر فينا وقد جنان نهنيكم أتينا نعلن الأفراح ببيت الله بالأصدح أتينا نعلن الأفراح ببيت, ببيت الله بالأصدح فكم تزقوا به جئنا نهنيكم أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم أتيناكم أتيناكم فحينا نحييكم ولولا الحابة السمر لما سمنت عذاريكم ولولا ذاهب الأحمر ما حلات بواديكم